الف تلك ايات الكتاب المبين ان انزلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا أَو حَنَ إلَكَ هذا القُرآانَ وَإِن كُنتَ مِن قَبِ وَإِن كُنتَ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي سعجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا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 وَالْقُفُ فِي غِيَابَتِ الْجُبِّ يَلْتَقِطُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنُ عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدِي يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ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 فَلََّ ذَبُ بِ وَأَجمَعُ أَ يَجَعلُ فيِي غَيَابَةِ الجُبَّ وَأَوْوحَنَا إِلَلَُ نَكِّ أن النَّهُمْلَ تُنَبِّ أنَّهُم بِأَمْرِمَا ذاوهُم لا يَشرُون وَجَ أَبَو مِشَون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 كاذب قال بل سوالت لكم انفسكم امرا فصبر الجميع والله المستعان على ما تصفون وجاءت سياره فارسلوا فارسلوا واردهم فادل ادل وقال يا بشرا قال يا بشر هذا غلام واسروا بضاعه والله عليم بما يعملون وشروا بثمن بخس دراهم معدوده دراهم معدوده وكانوا في من الزاهدين وَقَا الذي شْتَرَهُ مِم مِصْرَ لِمْرَأَةِ أَكْرِمِ أَكْرمِ مَثْوهُ عَسَأََ فَعَن أَسَأََ فَعَنَا أَوْونَاتَّخِذَ وَلَدَ وَكَذَلِكَ مَكََّا لوسُ فَفِي الْأَررضِ وَلِنُعَلّم وَلْنُعَلِّمَ مُؤْمِنَ تَأْوِيلَ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ وَلَمَّا بَلَغَتْ شِدَّتُهُ أَتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجِّي الْمُحْسِنِينَ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هو فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَا عَاذَ نما الثوى ان نو لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها وهم بها لولا الرئابرهن ربي كذلك لنصر ف عن السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصين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 وقال نسوة في المدينه امراه العزيز تراود فتاها تراود فتاها عن نفسي قد شرفا حبا ان لا نراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكر ان ارسلت نَوَاعْتَدَت لَوْنٌ مُتَّكَأٌ وَآتَت كُلُّهَا وَاحِدَةً مِنْ نِسْكِينَا وَقَالَتْ اخْرُجْ عَلَيْهِمْ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَعْنَا أَيْدِيَهُنَّ وَقَطَعْنَا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إن هذا, إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ قَالَتْ فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ وَلَقَدْ رَاوَدْتُوا عَنْ نَفْسِي فَاسْتَعْصَمْ وَلَئِنْ لَمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَلًا لا يسجنا ولا يكون من الصاغرين قال ربي السجن احب الي مما يدعونني اليه والا تصرف عني كيدهم اصبو اليهم اصبو اليهم واهكم من الجاهلين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 نَرَاكَ مِنَ قَالَ لَا يَأْتِيكُم طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ إِلَّا إِنَّ رَبَّتْكُمَا بِتَأْوِيلٍ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمَا ذَلِكُمْ مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ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 ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماءا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 وأنه ناج منهم اذكرني, اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربي فلبث في السجن بضع سنين وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان وقال الملك اني ارى سبع بقرات سمان ياكلن ياكلن سبع عجاف وسبع سمبلات وسبع سمبلات خضر واخر يابسات يا ايها الملأ افتوني في رؤيا يا كنتم إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذين جاء منهما وادكر بعد, بعد أمة أنا أنبئكم بتأويني فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا يوسف أيها الصديق أفتنا افْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعُ سِنبُلَاتٍ وَسَبْعُ سِنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لعلهم يعلمون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 إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تُحْصِنُونَ ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ وَقَالَ الْمَلِكُ أَتُونِي بِهِ فَلَمَّا جَاءَ أَمَرَ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ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 قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راوتت عن نفسه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخن بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي ان النفس لامرته بالسوء الا الا ما رحم ربي ان ربي غفور رحيم وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي فلما كلموه قال انك اليوم قال انك اليوم لدينا مكين امين قال اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يتبوأ منها, يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ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 ولمّا جهزهم بجهازهم قال اتوني باخل لكم من ابيكم الا ترون اني اوفى في الكيل وانا خير المنزلين فان لم تاتوني به فلا كيل لكم عندي فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه اباه واننا لفاعلون وقال لفتيته جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم لعلهم يعرفونها اذا انقلبوا الى اهلهم اذا علهم يرجعون فلما رجعوا الى ابيم قالوا قالوا يا ابانا منع منا الكيل فارسل معنا فارسل معنا اخانا نكتل وانا له لحافظون أَلَهَ الْأَمَنُكُمْ عَلَى إِلَّا كَمَا أَمِنْتُكُمْ عَلَى أَخِي مِنْ قَبْلَ فَاللَّهُ خَيْرُ حَفِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاللَّهُ خَيْرُ حَفِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا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 ت تُؤتُونِ مَوْثِقَم مِن اللهَّلَ تَأتُ النَّنِي بِي إِلاا إِلاا أَ يُحاطَ بِكُمْ بَلََّا آتَ مَوْثِقَم قالَالَ اللهَّهُ عَلَ مَا نَقُلُ وَكِييل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 كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيثُ مَاسْتَخْرَجَهَا ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ قَالُوا إِنَّ يَسْرَقَ فَقَد سَرَقَ أَخُوهُ لَهُ مِن قَبْلُ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ إِنَّكُمْ تُمَشُّرُونَ شَرًّا مَّكَانًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ قالوا يا ايها العزيز ان له ابا شيخا كبيرا فخذ احدنا مكانه فخذ احدنا مكانه اننا نراك من المحسنين قال معاذ الله ان لا تَخُذ إِلَّا مَن وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِندَهُ إِنَّا إِذًا لَّظَالِمُونَ فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أباكم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 والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل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 وَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ قَالُوا تاللهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونِي حَرَذًا حَتَّى تَكُونِي حَرَذًا أَوْ تَكُونِي مِنَ الْهَالِكِينَ قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ واعلم من الله ما لا تعلمون واعلم من الله ما لا تعلمون يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف فتحسسوا من يوسف واخي ولا تيأسوا من روح الله وَلَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا وَجِئْنَا بِبَضَاعَةٍ مُّزْجَاةٍ فَأَوْفِلَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ كَلَّا أَنْتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي قَدَّمَنَا اللَّهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِر فَإِنَّ, الله فإن الله لا يضيع أجر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 إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى, آوى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ دُخُلُوا مِصْرَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا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 وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لِمَا يشاء إنه هو العليم الحكيم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 وكاين من ايه في السماوات والارض يمرون عليها يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن اكثر بالله الا وهم مشركون افامن ان تاتيهم غاشيه من عذاب الله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 إِلَّا رِجَالًا يُحَآلَ إِلَيْهِمْ مِن أَهْلِ الْقُرَىٰ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ حَتَّى